وَلَفَالِحُ الْحَقِّ وَالْحَقُّ أَخُول لَئِنَّ أَنَّ جَهَنَّمَ منك ومن مَنْ مِنْكُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ نَنبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْ فَالْمَآ إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَنَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى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 سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل ان نهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل إن يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار